بسم الله قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فما هو الذي حرمه إسرائيل على نفسه من المقصود بإسرائيل نعم الحوم الإبل أحسنته وحرم ألبانها أيضاً يعقوب سنته مقصود بإسرائيل يعقوب هو الذي حرم على نفسه عليه الصلاة والسلام اللحم ابن وأنباه. وما هو سبب التحريم؟ نعم صابه من مرض شديد، فنذر أن عافاه الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا اللحم طيب له، فنذر أن يحرم أفضل اللحوم وأطيب المشروبات له، فحرم لحم الإبل وحرم الشراب. وقيل ما تقدم معكم أنه نذر أنه يذبح بعض أولاده انعوه والأول هو الأقرب الأول هو الأقرب أن اللحم الذي حرمه أو غصسه الأول هو ما تقدم المرض وكذلك أيضا ما حرم على نفسه هو اللحم الإبل والألبان والمحقق هنا في احكام القرآن يرى أن الحديث لا بأس به يرى أن الحديث لا بأس به نزول الآية أو في بيان الآية ومعنى الآية في بيان الآية ومعنى الآية أن يعقوب حرم على نفسه لحمل الإبل وألبان الإبل فقال هنا قال الإمام العربي رحمه الله المسألة الثانية اختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه فقيلة كان بإذن الله الثاني أن عصامة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب النزول قال المسألة الأولى سبب نزولها وفي ثلاثة أقوال فالأول رؤية أن اليهود أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل نحوم ابن فأقبرهم الله بتحليلها لهم حتى حرمها إسرائيل على نفسه الثاني أن عصابة من الهود جاول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا القاسم أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فقال أنشدوكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل ملض مرض شديدا طال سقمه؟ فيه فنذر إن عافاه الله من سقمه لا يحرمنه الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها فقال اللهم نعم قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في دعواكم أن الله سبحانه وتعالى أنزل تحريم ذلك فيها قال المحقق لا بأس به أي هذا الحديث لا بأس بي أخرجه الطبري من طريق عبد, من طريق عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس فيه وإسناده ضعيف ابن بهرام فيه ضعف وشهر بن حوشب مثله وهو مدلس وقد عنعنى وأخرجه أحمد بن المتقدم في أثناء حديث مطول وله طريق آخر أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن وليد عن بخير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس طرف الحديث وإسناده لا بأس به عبد الله بن وليد لينه الحافظ في التقريب وقال الذهب الميزان واثلقه يحيى وقال ابو حاتم صالح الحديث والحديث لا بأس به ولأصله شاهد عن الضحاك أخرجه الطبراني وهذا مرسل أخرجه الطبر وهذا مرسل وآخر عن ابن عباس من طريق عطية العوفي أخرجه برقم سبعة ألاف وثلاث ممسع وإسناده ضعيف جدا عطية ضعيف وعنه مجاهيل. وآخر برقم سبعة ألف واربعمائة عن ابن جريج عن ابن عباس وهذا ضعيف ابن جريج لم ينقل ابن عباس وانضر تفسير الشوكاني فله طرق كما ترى بعضها يصلح أن يعتضب به الحديث وبعضها مطروح فلا يصلح في الشاهد فيرى المحقق هنا أن الحديث يحسن وأنه لا بأس به ممكن أن يحسن فهذا أحسن ما في الباب أنه حرم الحوم الإبل وألبان الإبل وليس في العروق وليس في العروق التي حرمها فهذا هو الذي جاء ابن عباس أثبت من العروق فهو يقول لا بأس به عن ابن عباس لا بأس به الله خيره. فإذا هذا الذي يقال في التفسير أن الطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه هو لحوم الإبل والشراب ألبان الإبل هذا أحسن ما جاء في الباب وإلا جن ما ذكر من إسرائيليات لكن أحسن ما جاء في الباب هذا قال رحمه الله وأيضا في السبب سبب التحريم المرض الذي أصابه هذا المرض الذي اشتكاه هو عرق النساء على ما ذكر بعضهم ما هو علاج عرق النساء في السنة الذي جاء في السنة في علاج عرق النساء ما هو نعم احسنته اللي شاه أعرابية احسنت جاء صحيح المسند الحديث انظروا لنا صحيح المسند هذا الحديث أن علاج عرق النساء إليت شاه أعرابية ليس من شاه المربى عندنا هنا لا شاه البدو تأتي من جهة العراب كأن شاه ما أدري هل ذكر لونها انظروا لنصفح المسند أسودا نعم حسنتا الصحيح المسلم من سبب النزول. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا النونيد بن مسلم قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النساء أليته هذا أليه بالفتح. أليتشات أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء هذا هو علاج هذا المرض شفاء عرق النساء قال هنا في النهاية النساء بوزن العصى عرق يخرج من الورج فيستبطن الفخد ولا صحني يقال له النساء لا عرق النساء فالصح يقال له النساء لا عرق النساء أخي قد جاء في السنة ما يحتاج هذا شفاء عرق النساء هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا فالسنة جاءت بعرق النساء ولا بس لو قال شفاء النساء أن يتشامى بم... لكن قد جاء هذا في السنة ورسول الله أبلغ الناس ما بصح الناس قال هذا هديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا راشد بن سعيد وقد قال أبو حاتم أنه صدوق كما في تهديب التهديب وفي هشام ابن عمار كلام لكنه مقرون كما ترى بل قد تابعهم الإمام أحمد رحمه الله متابع قاصر فقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان طيب متابعة قاصرة في غير الشيخ الشام بن حسان تأخر كما ترى فإن كانت في الشيخ فهي متابعة تامة لكن في غير الشيخ قال متابعة قاصرة فقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام ابن حسان فالإمام أحمد تابعهما متابعة قاصرة لا تامة عن أنس بن سيرين فوصل معهم إلى هشام عن أنس بن سيرين عن أنس المالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النساء أن يتا كبش عربي أسود أن يتا كبش عربي أسود وهذا الوصف يعني مقصود وليس بوصف فردي ما هو بوصف فردي بل هو وصف مقصود فإذا كبش ليس كل كبش العراب كبش أسود مقيد بهذا القيد هو الذي بإذن الله ينتفع بالعلاج منه العلاج منه فهذا الوصف ما هو بوصف فردي بل هو مقصود له قصد في الذكر كان يصف من عرق النساء أن يتكبش عربي أسودا ليس بالعظيم وهذه أوصاف أيضا ولا بالصغير يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء رواه الحاكم فقال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد, الوليد بن مسلم بسند ابن ماجه ومثنه ثم قال صحيح على شرط الشيخين لم يخرجان فائدة هذا الحديث قد أعله أبو حاتم رحمه الله والظاهر أنها عل لا تؤثر فيه على أصل الحديث الحديث أعله أبو حاتم لكن بعلا غير قادحة هذا الحديث وقد أعله وبحاتم رحمه الله والظاهر أنها علة لا تؤثر على أصل الحديث قال ولده رحمه الله سألت أبي عن حديث الأنصال محمد بن عبد الله عن هشام بن حسان المحمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرق النساء هذا مرسل, هذا مرسل لكن الطريق عندنا كما ترى إن أنه إذا رجح الإرسال عن الوصل هذا شيء آخر عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرق النساء قال أبي هذا وهم رواه الوليد المسلم عن إشام حسان عن أنس ابن مالك عن أنس بن سيرين وهو عن محمد عن أنس ابن سيرين عن أنس قال قال رسول الله قال أبي هذا خطب هذا الإسناد والحديث ما رواه حماد بن سلم عن أنس ابن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي هذا أصح فإذا الحزئي الموصول نزل موصولا لكن من غير ذكر أنس بن مالك والتصريح باسمه بل عن الرجل من الأنصار وهكذا أيضا أنس بن سيرين يروي عن أخيه لا عن أنس لا عن أنس مباشرة وإنما عن أخيه أو لا الصحابي الصحابة مباشرة وإنما عن أخيه معبد بن سيرين عن الرجل. من الأنصار، فهذه عندنا غير قابلة. كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فالحديث ثابت بهذا الطريق، والطرق تلك المتقدمة وهم عند أبي حاتم رحمه الله. مع أن الشيخ تصل على هذه النية يعني أبو حاتم يقول بأنها وهم. ذكر هذا الطريق. فالحديث ثابت. فهذا علاج عرق النساء في السنة. وصاحب بالنهاية يقول يقال النساء من غير عرق هذا الأبصح هذا الأبصح الأصح من قولك عرق النساء لكن سنغج جأت بها العرق النساء اللي تجات عربية عندما نص الله زكريا أبو حاتم أعله هذا الحديث بأي شيء يعلى قادحا أو يعلق غير قادح نعم أحسن فهو رجح أي طرق غير طريق الأنس سيرين عن الأنسل مالك وإنما رجحه ما هي طريق لترجحها ها طيب عن صحابي مبهم وأيضاً عن سيرين عن معبد ابن سيرين عن رجل من الأنصار أنس بن سرين عن معبد بن سرين عن رجل من الأنصار قال هذه أصح تلك طرق وهم ولا الحديث صحيح أن هذه مهي علا قادها من الحديث أحسنت فالحاصل ما ذكر في قوله تعالى كل الطعام كان حلاً لبن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل فأرجح الأقوال إن شاء الله وهو المشهور أن الذي حرمه إسرائيل ومن الأطعمة والأشربة الألبان وكذلك النحوم من الإبل للعروق العروق وأن عناج عرق النساء هو ما ذخيره اليتشاه أعرابية سوداء كبش هذا الغين ذخيره كبش أسود في الطريق الأخرى كبش عربي أسود الطريق الأخرى وإن الطريق الأولى فيها الإطلاق شفاء عرق النساء أن يتشاع رابية من غير تقييد بلون فيرجع أنه بإذن الله ينفع هذا حتى وإن لم باللون. قال رحمه الله لازم مع هذه الطرق. وقال ابن عباس مجاهد ومع ذكر أقوال المفسرين. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أقبل يعقوب من حران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيسو وكان رجلا بطيشا قويا أي يعقوب وكان رجلا بطيشا قويا فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لصن فعالجه صار معه فعالجه أن يصرعه فغمز الملك فغمز الملك فخذ يعقوب كم لغة في فخذ يا أخي فخذ يعقوب كم لغة فيه فخذ عند من نعم هات فخذ لإسكان الخاء مع فتح الفاء فخذ وفقد نعم إحسنت وفقد كأنه أوكل ذكروا ثلاث لغات فيه ككبد كل ما كان على فعل ففي ثلاث لغات نحو هذه الكلمات كبد وفخذ كما تجدوا في شل العرف من كتب الصرف غير أيضا لكن هذا أقرأ مرجع قال رحمه الله فغمس الملك فخذا يعقوب ثم صعد إلى السماء ويعقوب عليه السلام ينظر إليه وهذا كله من سرائيات لما ترى لا في سند متصل إلى ابن عباس حتى يعلم صحة هذا الذي يذكر وأما ما يذكر عن غيره هذه معضلات وجاهد اقتاد إلى ثم صعد إلى السماء ويعقوب عليه السلام ينظر إليه فهاج به عرق النسى ولقي من ذلك بلاء شديدا وكان لا ينام بالليل من الوجع صحيح يا أخوان مؤلم جدا هذا صلى الله العافية مؤلم جدا عرق النسى هذا وبما ما ينام الشخص منه وكان لا ينام بالليل من الوجع ويبيث له زقاء زقاء أي صياح وذكر الشيخ حفظه الله يحيى أن أخاه أو قريبا له أظنه أخاه يعني أصيب بعرق النساء الحمد لله كان واحد عندنا في الطلح في صعدة ذهب إليه وتعالج بعلاج ما, ما جري هل ذكر الشيخ أو لا نسيت الآن فتعالج الحمد لله قال ذهب منه تماما كان واحد يعالج من هذا في الطلح عندنا في صعدة في الطلح فعالجه وذهب منه عرق النساء كثير مساكين أن ينون منه ونم يتعالجوا بعد أو يشفوا بعد منه ولذا كُفِّر في هذا في علاج النساء جعل الله في ذلك بركة رجُم يعالج من هذه الأشياء إيش فصده فصده عالج بهذا إن شاء الله قال ويبيت له زقاء أي صياح فحلف يعقوب لأن شفاه الله لا يأكل عرقا ولا طعاما فيه عرق فحرمه على نفسه وكان بنوه بعد ذلك يتبعون العروق يتبعون العروق يخرجونها من اللحم الأول أصح وقال جويبر جويبر ابن من ما عند من جويبر هذا ابن من من يجيب على هذا جويبر هذا الذي يمر معكم في التفسير الأحاديث أيضا يروي كثيرا عن الضحاف من من هو جويبر هذا جويبر بن سعيد البلخي ضعيف هذا جويبر بن سعيد البلخي وهو ضعيف ضعفه بن معين وهكذا أيضا وكيع هو وقيع كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله كان إذا أتى على حديث جويبر يقول قال سفيان عن رجل لا يسميه سبعافا له إذا أتى على حديث جويبر عن سفيان يروه عنه يقول قال سفيان عن رجل لا يسميه سبعافا له هكذا قال أحمد رحمه الله وابن معين ضعفه ضعف جويبر كما نقل ذلك عنه علي المديني ونقله أيضا أحمد فالحاصل جويبر هذا لا يعتمد عليه ويروي كثيرا عن الضحاك قال وراء جويبر, جويبر عن الضحاك عن ابن عباس لما أصاب يعقوب عرق النسى وصف له الأطباء أن يجتنب لحمان الإبن فحرمها يعقوب على نفسه الله أعلم وأنت رأيت أنه من طريق جويبر وجويبره ضعيف. وقال الحسن حرم إسرائيل على نفسه لحم الجزور تعبدا لله تعالى، فسأل ربه أن يجيز له ذلك، فحرمه الله على ولده. الله على وعظل أو مرسل مراسين. حسن ضعف المراسين. مرسل. لكن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا لا يقال إلا بتوقيف. حرم إسرائيل على نفسه نحن الجزور الله أعلم فالحسن لم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولائنا أحد من الصحابة قال ما يدري الحسن بهذا القسر عنهم باب التفسير فقط قال الحسن حرم إسرائيل على نفسه نحم الجزور تعبدا لله تعالى فسأل ربه أن يجيز له ذلك فحرمه الله على ولده ثم اختلفوا في حال هذا الطعام المحرم على بني إسرائيل بعد نزول التوراة، وقال الصدي حرم الله عليهم في التوراة ما كانوا يحرمونه قبل نزولها، وقال عطية إنما كان محرم عليهم بتحريم إسرائيل، فإنه قد كان قد قال فإنه كان قد قال لإن عافان الله لا يأكله لولد لإن عافان الله لا يأكله لولد كيف عندنا إني لا أكله, إني لا أكله, لا أكله ولا يأكله في النسخة مم. إني لا أكله ولا يأكله ولد لي طيب نحن عندنا هنا لئن عافان الله لا, لا يأكله لي ولد لئن عافان الله لا, لا يأكله لي ولد ولم يكن محرما عليهم في التوراة وقال الكلب لم يحضمه الله عليهم هذه الاسرائيليات كما ترى وقال الكلبي هي من جهتهم مثل هذه الأشياء من جهة بن إسرائيل لم يسندها هؤلاء الذين ذكروا هذه الأشياء وقال الكلبي لم يحرمه الله عليه التوراة وإنما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبالسبب الآخر وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الرباء قدمه عنه وأخذهم أموال الناس للباطل هذه كلها أسباب حرم الله جل وعلا بها طيبات لاعتدائهم طيبات على بني إسرائيل فالاعتداء من أسباب التضيير فالذي يعتدي ربما يضيق عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد دمًا حراما فإن أصاب دمًا حراما بلح عمل عمل صالح. ما يستطيع عمل صالحة، انقطع عن العمل الصالح، بلح انقطع عن يريد صلي ما يستطيع صلي يريد صوم ربما ما يستطيع صوم إلى آخر ذلك تجد في الشعاب في الوديان إلى آخره مشرد فإن أصاب دم الحراما بلح ضيق عليه في بعض الروايات. لا يزال الرجل في فسحة من دينه معناه إذا خرج عن هذا الفسحة وارتكب المنهيات واعتدى على الحدود ضيق عليه. يا سرف في ضيق ما يعلم بهن الله انظر إلى معصي ربما ترتكبها ونسال الله العافيه والسلام يضيق صدرك يضيق صدرك جدا وكيف الذي يسرث هنا يتوب فهذا يضيق عليه فانا ضيق عليهم باعتدائهم باسم بغيهم وظلمهم حصل لهم تضييق فالاعتداء من أسباب الضيق على الشخص وهذا الآن الذي هو حاصل للأمم هذه المسلمة الدول المسلمة هذا التضييق الذي هم فيه لا محروقات ولا كذا ولا غير من هذه الأشياء التي كانوا ينعمون بها ويتنعمون بها حروب قتال قتل وقتال هذا كله بسبب التضييق بسبب الاعتداء هذا الذي هم فيه قال كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر إلى أن قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون عندك يا زكريا سألق هل الصادق من أسماء الله سبحانه وتعالى وإنا لصادقون فهل الصادق من أسماء الله نعم بعضهم أثبت بهذه الآية وإنا لصادقون وبعضهم نفاه وجعله وصفا فقط وليس من أسمائه والآية ما فيها دلالة على أنه اسم من أسماء إنما فيها إشارة إلى أنه وصف من أوصافه فمنهم أثبت فلذا يجد بعضهم يسمى بعبد الصادق عبد الصادق باعتبار الله الصادق من أسماء الله سبحانه وتعالى وفي خلاف أما البدر في كتابه الأسماء فإنه يثبته يثبت هذا الأسم الشيخ الأسلام يثبته عن جماعة جماعة كما قرأنا هذا قبل فترة يثبتون هذا قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وكانت بني إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله عليهم طعاما طيبا أو صب عليهم رجزا وهو الموت وقال الضحاك لم يكن شيء من ذلك حرام عليهم ولا حرمه الله في التوراة وإنما حرموه على أنفسهم التبع لأبيهم ثم أضاف تحريمه إلى الله فكذبهم الله عز وجل فقال قل يا محمد فأتوا بالتور طيب قل يا محمد فأتوا بالتوراة فتلها حتى يتبين أنه كما قلتم لا بد من براهين على الادعاءات والدعاوة إن لم تكن بينات فأصحابها أدعيه هؤلاء ادعوا أن الله حرمها علينا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هاتوا كتبكم المنزل عليكم هاتوا التوراة وانظروا في هذا التحريم ولما فيه هذا التحريم الذي تزعمونه أن الله حرم عليكم هذه الأشياء التي حرمها علي عقوب وإنما أنتم حرمتموه من قبل أنفسكم ثم أضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله عز وجل فقال قل يا محمد فأتوا بالتوراة فاتنوها حتى يتبين أنه كما قلتم إن كنتم صادقين فلم يأتوا فقال الله عز وجل فمن إلى آخره فمن افترى على الله الكلب هذا نرجع إلى وقت آخر حاصل أن شاء الله إنه أنه نستفدنا من هذه الآية ما هو الدليل على أن الاعتداء من أسباب نعم هذه الآلة التي مرت معنا فبظلمهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أحسنت محمد عندنا ما هو الصحيح إن شاء الله من الأقوال فيما حرم إسرائيل على نفسه من الأطعم والأشربة نعم لحوم الإبن والألبان هذا هو إن شاء الله الأقرب الله علم وما هو سبب التحريم المرض الشديد وأما عرق النساء فما جاء في الحديث الذي حسنه بعضهم ولكن مرض شديد هل هو من عرق النساء أو من غيره الله علم ما هو الأفصح على ما ذكر صاحب النهاية في عرق النساء يقال النساء من غير علم هذا الأصح هذا الأصح وقد جاء في السنة كما رأيت عرق النساء حديث ابن عباس الذي لقى معنا الذي لقى معنا عند ابن ماجه أو أنس الذي لقى معنا عند ابن ماجه هل أعله أحد في علاج عرق النساء ابن أبي حاتم أعله أبو حاتم أحسنها أعله أبو حاتم بعلة قاضحة أو غير قاضحة غير قاضحة أحسنها وإنما رجح بعض الطرق رجح بعض الطرق هانس بن سرين عن أخيه معبد عن رجل من الأنصار الطرق الأخرى يقول عن هوهم والله عنهم إلى هنا قال ما هي أحسن طبع لحاشة الصبان على شرح أشهوني في طبع أظن أربع مجلدات هذه أحسن ما في الباب وأما أنا عند طبع القديمة ما هي بتركة لكن في طبعا المطبوع ما أدري من الذي حقبها في نحو أربع مجلدات موجودة في السوق هي الموجودة